اللهم الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي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 انهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وان جاء نذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 اللهم الذين امنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأجئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية وجعلناها آية للعالمين. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتوع الله الرزق وعبده وعبده وشكره إليه ترجعون وإنت كذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين، أ ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قلسيه في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم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 وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه, أو حرقوه فإن جاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة وجعلنا في ذريتهم 121. والنبوة والكتاب وآتيناه أجره, وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 122. إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ااننكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله الا ان طالوا كنت من الصادقين 117. قال رب انصرني على القوم المفسدين 118. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 119. قال إن فيها 129. قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجي ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 120. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم سيئ 126. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين 127. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً زَيْنَتْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى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 129. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه بشيء وهو العزيز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 تنها عن الفحشاء والمنكر ولذك الله أكبر والله يعلم ما تصنع ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي 119. وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 110. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وَمَن يَجْحَدُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبِينُ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ وَمَن يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا الله بيني وبينكم شهيداً يعلم مَا في السماوات والأرض والذين آمَنُوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو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 فَإِنَّ يَا يَفْعُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ لا نбоء من الجنة غرفا، لا من الجنة غرفا، تجري من تحتها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجور العامين الذين صبروا على ربهم. 129. وكأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم نَّنَزِّلَنَّ من, مِنَ السَّمَاءِ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 يكفروا بما آتيناه وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباق ليؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم مما كذّبَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لمع